الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وهياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ الْهَاهَاكُمْ مُتَكَافِرَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا ثم لَكُمْ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عن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 الذين أنعمت عليهم غير المرطوب عليهم ولا الضالين قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا